وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد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 اسئنبكمتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقة ثم مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ بِعَلَقَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا وَنُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَى ارْدَلِ الْعُمُرِ لِكَي لَا يَحْلُمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْءَ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج